Thank you Ik heb ook te many دي وياك بلو في بلوه في بلوه كانت الهقوه اشوفك خف ريح يا لا سما باكل بالهقوه من عرفتك وأنا ماني مستريح حالتي وياك بلو في بلوه في بلوه كانت الهقوه اشوفك خف ريح يا لا سما ik ben niet te benen, te محياني ما منه جدوى روح عندي حتى لو قلبي يجري صفتي ماضي ولا عدت تطوى ما بي منك بعد ذمك متيح الكلام محياني ما منه جدوى ما منه جدوى روح عندي حتى لو قلبي يجري أحبّت الماضي ولا عدت أقوى بحبه ما يصح الا الصحيح ما تهوا صح ولا لا تهوى لا كل وقت من عيني تطيح طيح من عيني على اشياء تزعج We're